ان ربك لبالمرصاد فامال انسان اذا مبتلاه ربو فاكرمه ونعمه فاكرمه ونعمو فيقول ربي اكرما وامما اذا مبتلاه فقدر علي يغقوا فيقول ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاوبون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لمما وتحبون المال حبا جما كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّمُ لا له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوما اذ الله يعذب عذابا احض ولا يوثق وسابقوا احد يا ايتها النفس المطمئنه